قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير نافع وشعبة عن عاصم يوم نقول بالنون الداله على العظمة وقرأه نافع وشعبة يوم يقول بالياء وعلى قراءتهما فالفاعل ضمير يعود إلى الله واعلم أن الاستفهام في قوله هل من مزيد فيه للعلماء قولان معروفان الأول أن الاستفهام إنكاري كقوله هل يهلك إلا القوم الظالمون أي ما يهلك إلا القوم الظالمون وعلى هذا فمعنى هل من مزيد لا محل للزيادة لشدة امتلاء النار واستدل بعضهم لهذا الوجه بآيات من كتاب الله، كقوله تعالى ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله تعالى وتمت كلمة ربك لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقوله قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة ياسين في الكلام على قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون الآية لأن إقسامه تعالى في هذه الآية المدلول عليه بلام في فيه لأملأن على أنه يملأ جهنم من الجنة والناس دليل على أنها لا بد أن تمتلئ ولذا قالوا إن معنى هل من مزيد؟ لا مزيد لأني قد امتلأت فليس في محل للمزيد وأما القول الآخر فهو أن المراد بالاستفهام في قول النار هل من مزيد؟ هو طلبها للزيادة وأنها لا تزال كذلك حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أي كفاني قد وهذا الأخير هو الأصح لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جهنم لا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط لأن في هذا الحديث المتفق عليه التصريح بقولها قط قط أي كفاني قد امتلأت وأن قولها قبل ذلك هل من مزيد لطلب الزيادة وهذا الحديث الصحيح من أحاديث الصفات وقد قدمنا الكلام عليها مستوفا في سورة الأعراف والقتال واعلم أن قول النار في هذه الآية هل من مزيد قول حقيقي ينطقها الله به فزعم بعض أهل العلم أنه كقول الحوض امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني وأن المراد بقولها ذلك هو ما يفهم من حالها فذلك خلاف التحقيق وقد أوضحنا ذلك بأدلته في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد قوله أزلفت أي قربت وقوله غير بعيد فيه معنى التوكيد لقوله أزلفت سواء أعربت غير بعيد بأنها حال أو ظرف وما تضمنته هذه الآية الكريمة من إزلاف الجنة للمتقين جاء في مواضع أخرى من كتاب الله كقوله تعالى وإذا الجحيم سُعِرت وإذا الجنة أزلفت وقوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين قال البغوي رحمه الله في تفسير هذه الآية غير بعيد ينظرون إليها قبل أن يدخلوها قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قوله لهم ما يشاءون فيها قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولدينا مزيد قال بعض العلماء المزيد النظر إلى وجه الله الكريم ويسأنس لذلك بقوله تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة لأن الحسن الجنة والزيادة النظر والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. وقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب قدمنا الكلام عليه في سوره الأعراف. في الكلام على قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وبينا هناك. أن الله أوضح ذلك في فصلت في قوله تعالى قل لا لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوضحنا ذلك في سورة فصلت واللغوب التعب والإعياء من العمل قوله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أمره تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله الكفار والتسبيح بحمده جل وعلا أطراف النهار قد ذكره الله في غير هذا الموضع كقوله تعالى في أخريات طاهة فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى وأمره له بالتسبيح بعد أمره له بالصبر على اذى الكفار فيه دليل على أن التسبيح يعينه الله به على الصبر المأمور به والصلاة داخلة في التسبيح المذكور كما قدمنا أيضا ذلك وذكرنا فيه حديث نعيم بن هماع في آخر الحجر في الكلام على قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين الآية وبيّن هنالك أن الله أمر بالاستعانة بالصبر وبالصلاة كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة الآية قوله تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة ياسين في الكلام على قوله تعالى ونفخ في الصور فإذاهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر تشقق بتشديد الشين بإضغام إحدى التائين فيها وقرأ الباقون بتخفيف الشين لحذف إحدى التائين وقوله تعالى سراعا جمع سريع وهو حال من الضمير المجرور في قوله عنهم أي تشقق الأرض عنهم في حال كونهم مسرعين إلى الداعي وهو الملك الذي ينفخ في الصور ويدعو الناس إلى الحساب والجزاء وما تضمنت هذه الآية الكريمة من أن الناس يوم البعث يخرجون من قبورهم مسرعين إلى المحشر قاصدين نحو الداعي جاء موضحا في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون وقوله تعالى ونفخ في الصور فاذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون وقوله ينسلون أي يسرعون وقوله تعالى يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي الآية فقوله مهطعين أي مسرعين مادي اعناقهم على الأصح وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة ياسين في الكلام على قوله فإذا هم من الأجداذ إلى ربهم ينسلون قوله تعالى وما أنت عليهم بجبار قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة يونس الكلام على قوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد قدمنا أيضا الكلام عليه في سورة فاطر الكلام على قوله تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقام الصلاة الآية أيها المستمع الكريم بهذا ينتهي ما كتبه المؤلف في تفسير سورة قاف رحمه الله وتقبل منا ومنه وستكون لقاءاتنا القادمة إن شاء الله في تفسير سورة الذاريات فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته